فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما ربي سيهدين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 إِا مَنْ أَتَ اللهَّه بِقَلبٍ سَلم وَظْلِفَة الجََّة للِمَُّقين وَبُّزَة الجحيم للِغااوين وَقلَ لهُأَين مَا كُ تُم تَععبُدونون مِنْ دونُ اللهه الَصرونَكم أَوْ يَتَصِرون.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 فلوو أن لناكَروتَ فَنَكُونَ منِنَ المُؤمنين إ فِي ذَلكَ ل آيَه وَما كانَ أَكأكثرَرُهُم مُؤمنين وَإِ رَبكَ لَهُ العزيزُ الرُحيم كَذبَد قَ نوحمُرسَنين إِذ قَالَ لَهُم أَقُوه نوح أَلا تَاتَّقُون إن لَكُمْ رَرسُون أمين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 أَمْدَدْكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَوْعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ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 اتُتْرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهِلْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ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 رَبِّ اجْنِ جَنِّي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤمنين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 وَلوْ نَززنَّهُ عَى بعْض الأعجمين فقَرَأهُ عَلَيهِم ما كانَوا بِهِ مُؤمِنين كَذَلِكَ سَلَنهُ فِي قُلوبِالمُجرِمين لا يُؤمِنُونَ بِهِ حتىَ يرٌَ الْ العدَابَ الألم فَيَأْتِيَهُم بَوْتَتَ وَهُم لا يَشون فَيَقولُهاَا النَحْنُ مُنظَرون أَفَ بعَذاابِنَا يَسَْجنون